وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا من خلق تقيلاً. قال: رأيتك هذا الذي كرمت عليه، لئن أخرتني إلى يوم القيامة، لئن أخرتني إلى يوم القيامة، لا أحتنك الندريته إلا قليلاً. قال ان هدفنا نتبعه منهم فان جهنم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفور والتفذ لمن استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا قرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من إنه كان بكم رحيما